بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لا ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظرموا لهذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاة أحلام بل افتناه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قريةنا لكنها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم زسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء ولكنا المسرفين لقد أنجلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين فَلَمَّا أَحَسُّ بَأْسَ مَائِذَهُمْ إِنَّهُمْ يَرْكُبُونَ لَا تَرْكُضُونَ وَأَرْجِعُوا إِلَى مَا أُطْلِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ يَعْلَقُونَ تُسَأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتِ تلك وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما نائدين لوردنا أن نتخذ له وأن نتخذناه من لدنا إن كنا فاعدين بل نقلف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زالق ولكم الويل مما تصرفون وله في السماوات والأرض وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْكِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ وَيُنْشَرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا مَا إِلَّا لِلَّهِ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ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 وَمَن يَقُل مِنْهُمُ الْإِنْدِيَ إلَّا هُمْ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِي جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْغَالِنِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَدْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَايُمِنُونَ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عناياتها معربون وهو الذي خلق الليل والنار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئم ميت فهم الخالدون كل نفس زائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا يتخذونك إلا الذي اذكروا آليتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجههم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل ساتيهم بغفة فتباتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهدئ بعسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنار من الرحمن؟ بل هم عن ذكر ربهم معربون أم لهم آلية تمرعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى, حتى طال عليهم العمر فَلَا يَرَوْنَ أن أَنَّا فِي الْأَرْضَ قُصْوَاهَا مِنَ طَرَاطِهَا أَفَهُمُ الْعَالِبُونَ قُلِ انَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ مَا يُنْذَرُونَ وَلَئِنْ مَسَتُمْ نَفْحَةً مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا قُوَلُ النَّيَّامِ وَلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تغوم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خرد لنتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم الغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك ننزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عليم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا يعاففون قالوا وجدنا آباءنا لا يعابدين قال لقد كنتم أنتم في ضلال مبين أجئتنا بالحق أمنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطره وأنا على ذلك من الشاهدين وتوضع إلى أكيدا أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتا يذكرهم قال له إبراهيم قالوا فاتوا على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا تفعل فعلتها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 لَقَدْ عَلِمَ كَمَا هَؤُلَاءِ يُنفِقُونَ وَأَلَا تَعْبُدُونَ مِمَّنْ دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قالوا حرقوا وانصروا آليتكم إن كنتم فاعمين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم ملخسرين ونجينا ونوط من الأرض التي باوكنا فيها للعالمين وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَبِيًّا وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَدُون بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَوَاتِ وَإِنْكَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ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 ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرطناهم أجمعين وداهود وسليمان إذ يحكمان في الحرق إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا تينا حكما وعلم وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكننا فاعلين وعلمنا وصنعت لبس لكم ليحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره, تجري بأمره الذي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وايوب ابناده ربه امم مسا يضض وانت ارحم الرحيم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإبريس وذلكف كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 وزكريا أعذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين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 فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُم مِنَ فَلَكُفْرًا لِسَعِيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيَةِ لَهُكَنَا لا لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَا يَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَذَبٍ يَنْفِسُونَ وَقَتَوَابَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا يَشَاقِصَنَا بَصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَ مَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ضَالِيمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاء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 وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَلِتُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمِ الْعَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ كُمُوا إِلَهٌ وَاحِدٌ فهل أنتم فَقُل لَّا زَعَمْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنَّ لِي أَقَائِبًا بَعِيدًا مَا تَعِدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ لَكُمْ عِلْمًا فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ۚ قُلِ ٱرَبِّ يُحْكُمُ بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَٰنُ المستعان على مَا تَصِفُونَ